فضيلة الشيخ أطي صقر وهل يجوز للطالب أن يفطر في رمضان ليقوى على المذاكرة والامتحان إذا كان الامتحان يعقد بالنهاري وفي وقت الحر الشديد يعني قبيل الظهر إلى قبيل المغرب ولو أصبح صائما أحس بالجوع أو أحس بالعطش الشديد الذي يؤثر على تفكيره فله الفطر عند الإحساس بالتعب بمعنى أن ينوي الصيام ليلا ويتناول سحوره ويستريح أو يذاكر فإذا دخل الامتحان في الوقت المذكور ولم يحس تعبا فلا يجوز له الفطر أما إذا أحس بالتعب فيفطر عند الإحساس به أما ألا ينوي الصيام ولا يتسحر ويصبح مفطرا يستعد للامتحان في فترة الحر فذلك لا يجوز مطلقا فالتعب المتوقع متوهم غير واقع بالفعل وكذلك لو كان الامتحان في الساعات الأولى من النهار حيث الجو يكون مناسبا ولا يوجد إحساس بالجوع أو العطش أو كان الامتحان في وقت الشتاء أو اعتدال الجو فلا يجوز أن يصبح مفترا اي لا بد أن ينوي الصيام ليلا ويتسحر ويبدأ الصيام ويدخل الامتحان وهو صائم حيث لا يكون هناك تعب وأقول لمن يذاكر ويدخل الامتحان عليك بثقوى الله واحرص على طاعته ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا والله أعلم